شبكة مزامير آل داود تقدم part of the world for you one long sha <laughs> راسته تنفي اون قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها, ويستهزؤ بها Mm-hmm. kuko 那 da na分 na zaistan